اللذي قياك عند النصري أسيراه تنخاها للعز والصون يا جبهة العز تكفون يا جبهة العز تكفون وين الرجال الأبياه ما يرتضون الدنيا يوم الوضع يا جفون يا جبهة العز تكفون يا جبهة العز تكفون شد الهمم يا رجالي وارقوا على كل علي وطغوا على كل فرعون يا جبهه العز تكفون يا جبهة العز تكفون. <تصفيق> تكفون يا قايد العسكرية مضي لا تنثني وانت دندون يا جبهه العز تكفون <تصفيق> يا جبهة <العزة> تكفون <تصفيق> خلفك الانشد دادي ما يهتون الرقادي امر وبالحال يسرون يا جبهة العز تكفون يا جبهة العز تكفون حجادي تكفى ميشنا نبغى ندكى اللعينة اخواننا يستغثون يا جبهة العز تكفون يا جبهة العز تكفون الجسر ودلب وللشامحنا وفنا نعطي لمنهم يا وفون يا جبهة العزة تكفون يا جبهة العزة تكفون متى تسير الجيوش فيها رجال وحوشي ندخل ترى النصر مضمون يا جبهة العزة تكفون يا جبهة العزة تكفون في يا الأمير يا و... أنثرب لحمه و... هذا على وملعون يا جبهة العز تكفون يا جبهة العزة تكفون في الديم يا لاميري يا أنثرب لحمه هذا على وملعون يا جبهة العز تكفون يا جبهة العزة, يا جبهة العزة هذه رسالة وفيها مني واخذها قوية من بيت في مغبون يا جبهة العز تكفون <تصفيق> <تصفيق> يا جبهة العز تكفون <تصفيق> ويا ربي تفتح علينا والنصر يجري بيدنا ونخلي الكفر يبكون يا جبهة العز تكفون <تصفيق> يا جبهة العز تكفون <تصفيق> والذي يا كسرى عند النصر يا سيد عهد تنخاها للعزة والصون يا جبهة العزة تكفون يا جبهة العزة تكفون